الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما في هذه الآية يخبر الله عز وجل أنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قيل المراد بذلك الدعاء على الأشخاص فلا يحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر أحد على أحد بالدعاء إلا مظلوم يدعو على ظالمه بقدر مظلمته كما قال جمع من أهل العلم رحمهم الله لأن هذا مظلوم والمظلوم يجوز له أن يقتص من ظالمه نعم وكما قال بعض العلماء إن الآية في عموم المظلومين فلهم أن ينتصروا ممن ظلمهم بقدر مظلمتهم وذلك بالتكلم في حقهم والنيل من أعراضهم بقدر مظالمهم مثال كان يقول فلان ظلمني فلان أخذ حقي فلان لم يوفني فلان فعل بي وكذا هذا لا بأسا أن يقول يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم والحديث في الصاحين وجاء في حديث آخر يحل إرضاه وعقوبته عقوبته سجنه كما قال بعض العلماء عقوبته أن يتكلم أن يقول ماذا فلان ظلمني فلان أخذ حقي إلى آخره طيب إذن إلا أن يكون مظلوما فيدعو على من ظلمه طيب قال بعض العلماء كما قلنا الآية عامة لكن بعضهم قال إنه الضيف ينزل على رجل فلا يقدم له ما ينبغي للضيف فللضيف حينئذ أن يتكلم بما كان من بخسه حق ضيافته طيب ولذلك ابن جريه جمع فقال يقول لا يحب الله أيها الناس أن يجرى أحد لأحد بالسوء من القول إلا من ظلم بمعنى إلا من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيئ عليه وإذا كان ذلك معناه دخل فيها من لم يقرأ أو أسيئ قراه أو نيل بظلم في نفسه أو ماله وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه لأن في دعائه عليه إعلاما منه لمن سمع دعائه عليه بالسوء له نعم طيب والأفضل العفو أو لا لماذا لأن غالبا الإنسان إذا انتصر نفسه يزيد غالبا من أبيح له أن ينتصر لنفسه بقدر مظلمته غالبا أن يزيد كما ترون الآن حينما إنسان مثلا يظلم إنسان يظلمك بكلمة مثلا تجد ماذا تقول له تسبه وتسب القبيلة وهذا فلان مشهور بالريب ولا يصلي ووالده يشرب الخمر ما علاقة هذه الأمور أليس كذلك أليس كذلك؟ موجودة هذه فيتعدى لكن الإسلام أجاز له أجاز له على قدر مظلمته أن يأخذ حقه والعفو أفضل مما ذكرنا أن الإنسان غالبا غالباً يزيد طيب يقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فهذه الآية بينت أحوال الناس تجاء تجاه من اعتد عليهم جزاء وجزاء سيئة سيئته مثلها الاعتداء بالمثل سيئة مقابل سيئة مثلها فلان ظلمني ما تزيد تقول هذا الرجل يسافر مرة لفعل الحرام وهذا الرجل قبيلته رديئة وهذا الرجل لا يصلي الفجر وهذا الرجل والده لا تأتي سيئة سيئة مثلها هذه الحالة الأولى فمن عفا واصلح فاجره الى الله ارشاد الى الاحسان والعفو هذه الحاله الثانيه الحالة الثالثه انه لا يحب انه لا يحب الظالمين التي الاعتداء هذه حرام وهذه احوال الناس هذه أحوال الناس تجاه من من اعتدى من اعتدى عليهم اعلاها الاحسام والعفو هذه اعلاها نعم وإن كان سيأتي إن شاء الله طيب إنه لا يحب الظالمين قال تعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وكان الله سميعا عليما سبق لنا سميع سميعا اسم من اسماء الله متصف بصفه السمع فهو الله عز وجل يسمع جميع الاقوال والاصوات السر والجهر عنده سواء وسبق لنا انواع السمع عليما بكل شيء لا يخفى عليه شيء فهذه الآية فيها ماذا فيها تهديد ووعد ووعيد وعد ووعيد وعد بأنه لا يضيع شيء من العمل لا يضيع يعني لا تقول والله هذا العمل لا يعلم به أحد لابد أن ينتشر ولا بد أن يعلم به الناس الله عز وجل علم به وتهديد تهديد لأولئك الذين يعملون قد يكون رياء قد يكون سمعة قد يكون لأي غرض من أغراض الدنيا نعم من فوائد الآية إثبات المحبة لله عدالة الإسلام إثبات اسمين من اسماء الله وهم السميع العليم ثم قال الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا نسمع لبن كثير ماذا يقول في الآية يقول إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم فلا يفي حث على أفو أو تعفو بدليل أنه قال بعدها فإن الله كان عفوا أعفو فإن الله كان عفوا أعفو عن الناس لأن الله أن يعفو عنك إن تبدو خيرا تقول قولا طيبا لمن أحسن إليكم أو تخفوه تظهر والمراد من الآية المراد أن الله لا يخفى على شيء هذا المراد وليس المراد أن إظهار العمل أفضل أو يخفى هذا أمر آخر من آية أخرى سبق معنا أن إسرار العمل لكن مراد الآية بي الله لا يخفى لا يخفى عليه شيء وإذلك قال أو تعفوا عن سوء تصفحوا وتعفوا لمن اساء إليكم عن إساءته فلا تجر له بالسوء من القول الذي ذكرنا قبل قليل أباحه أباحه الله عز وجل قلنا ما هو أن تقول فلان ظلمني فلان أخذ حقي كما تقول المرأة عن زوجي عند القاضي ظلمني أو, أو إلى آخره أو تعفوا عن سوء فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنتوا لكم أن تجهروا به وإذن لهم ماذا قلنا العفو أفضل لماذا العفو أفضل لأن الإنسان يعتدي ويطيل والواقع أكبر دليل إذا سمح للعبد بأخذ حقي لابد أن يزيد والواقع أكبر دليل فقال وأن أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا لم يزل ذا عفو عن خلقه يصفح عمن عصى وخالف امره قديرا اي ذا قدره على الانتقام منهم اذا فاعفوا ايها الناس عمن اتى اليكم ظلما كما يعفو ربكم مع قدرته على عقابكم وأنتم تعصونه وتخالفون نعم ففي حث على وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه قاعدتهم في الصبر أسباب كثيرة في الصبر على هذا الناس أذكر منها ما يتعلق بالعفو يعني قد يسأل سائل ما الأسباب التي تجعل الإنسان يعفو لأن اللي يعفو نادر قليل من يعفو لأن الإنسان بطبعه يحب أن ينتقم لنفسه قليل من يصبر خاصة إذا ظلم من أسباب العفو الآية اللي ذكرناها وجزاء سيئة سيئته مثله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذه من أعلى الدرجات نعم من السبب العفو أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر هذه من أسباب أن يعفو الإنسان عن الناس فإذا علم أن العفو سبب للرفعة وسبب للعز وسبب للرفعة عند الله وعند الناس كان ذلك سببا سبب لماذا للعفو عمن ظلمك؟ أيضا من ذكر الشيخ الإسلام أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أو رثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام. وإرادة الشر وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة ويدخل في ذلك والله يحب المحسنين فيصير محبوبا لله ويصير حاله حال من أخذ منه دراهم فعوض عنها الوفاء من الدنانير فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم ما يكون فرحا إذن ما ذكرناه من سلامة القلب وسلامته من الرش أيضا من الأسباب وسبب رئيسي ما ذكروا الشيخ الإسلام في موضع آخر وهو ترويض النفس ما معنى ترويض النفس النفس تحب الانتقام هذا أمر معلوم النفس ظالمة جاهلة هذا أمر معلوم فالإنسان ينبغي ألا يكون كالعوام ينبغي أن يرفع نفسه وأن يتربى على ترويض هذه النفس لأن النفس تحب الانتقام فحينما يربي نفسه أنه يرى أنه ظلم فيلزم نفسه بالعفو ويلزم نفسه بالصبر هذا من أعظم تربية للنفس النفس ظالمة ماذا لا شك فيه جاهلة عاصية تحتاج تربية فمن لم يربي نفسه يتعب جداً فحينما يربي نفسه ما يكون كالعوام أنا مثل العوام أنا مثل الناس أنا والله حقي بعض الناس عند العوام تقول له يا أخي لو سمحت الأمر كذا وكذا قال لا يا أخي حقي أقول لا عرف أنه حقك أحنا ما قلنا شيء هذا حقك لكن وين تربية النفس على أخلاق الكبار تربية النفس على الأخلاق العظيمة التي يصل بها الإنسان الدرجات العالية أصلاً ما ارتفع ما ارتفع إلا بالعفو أحمد بن حنبل ما الذي رفعه من أسباب الرفع أنه عفع عن كل من ظلمه وأنه سجن وضرب وإلى آخره فمن أسباب العفو والصبر عن هذا الناس تربية هذه النفس الظالمة الجاهلة ما يترك لها المجال يترك لها فإنها تضر العبد ومن ذلك ما ذكره الشيخ الإسلام أن يعلم أنه من انتقم أحد القتل لنفسه إلا أو ذلك ذلا ووجده في نفسه فإذا عفى عزه الله كما في الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا, الا عزه فهذا امر معلوم فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع من العز الحاصل له بالانتقام فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا والعفو ذل في الظاهر وهو يورث العز باطلا وظاهرا ومنها حتى نختم لا نستمر أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل وأن نفسه ظالمة طاغية فإن عف الناس عفى عن الناس عفى الله عنه, عنه في في نقاط كثيرة ننصح دائما بقراءتها كتيب اسمه قواعد في الصبر ولذلك قال الله عز وجل فإن الله كان عفوا قديرا حث العفو عفو عن الناس حتى يعفو عنك من العفو الله عز وجل وجل. اسم من اسماء الله معناه المتجاوز عن عباده في ترك واجب او فعل محرم ومن كمال عفوه انه مهما اسرف الانسان على نفسه ثم تاب ورجع فغفر الله له قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لا. اصلا لولا عفو الله ما ترك على الارض من دابه قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وقد حث الله على العفو قال تعالى ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا الي القربه والمساكين والمهاجره في سبيل الله وليعفوا وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم ماذا قال ابو بكر أحب فارجع النفقة لمن لمستحق، وقال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى والعافين عن الناس، وقد تكلمنا في سورة الإيمران عن العفو وما يتعلق به، وقال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزاء نعم. من فوائد الآية عموم علم الله عز وجل. من فوائد الآية الحث على العفو من فهد الآية إثبات اسم من أسماء الله متضمن لصفة العفو وهو العفو وفيها قدرة الله تبارك وتعالى ثم قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إلى آخر الآيات ذكر في هذه الآية أهل الكتاب من اليهود والنصارى. في الآية السابقة ذكر ماذا؟ الكفار والمنافقين إلى آخره ذكر هنا أهل الكتاب إن الذين يكفرون بالله ورسله كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم طيب لماذا قال يكفرون بالرسل؟ هم كفروا بمن؟ بمحمد لماذا قال إن الذين يكفرون بالله ورسله لأن الكفر بنبي كفر بنبي قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن قوم نوح كم جاء من رسول واحد لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه أيضا بالإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء فهذا تهديد ووعيد لمن يكفر بالله وبرسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فالتفريق بين الله والرسل كفر, كفر لماذا كفر لأن الله عز وجل فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحد الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمر بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية، ويريدون أن يفرق بين الله ورسله فيجب الإيمان بالرسل لا يمكننا أن نعرف الله عز وجل وما. وكثير من الأحكام إلا عن طريق الرسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض آمنوا بموسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى آمنوا بعيسى طبعا بعضهم آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا وسطا بين الكفر والإيمان لا واسطة بينهم ولا يجتمع الكفر والإيمان. نعم أولئك هم الكافرون حقا. الأصل يقول ماذا؟ أولئك هم الكافرون حقا. يعني أيها الناس هؤلاء الذين وصفت لكم صفاتهم هم أهل الكفر بي المستحقون عذابي والخلود في نار حقا. هم الكافرون حقا طيب واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الأصل يقول ماذا واعتدنا لهم اليس كذلك ليسي كذلك يعني أولائك هم الكافرون حقا واعتدنا لهم عذابا مهينا ماذا قال قال واعتدنا الكافرين ليعم وأن الأمر لكل كافر فأظهر في مقام الإضمار واعتدنا للكافرين لجميع الكفار عذابا مهينا كما استهانوا بمن كفروا به يعني بذلك أمة محمد فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجل عظيمهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام آمنوا بمن؟ بجميع الأنبياء وآمنوا بجميع الكتب ام جميع الكتب قال الله تعالى امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولم يفرق بين احد منهم بل امنوا بجميع الرسل. ما قالوا نؤمن بهذا الرسول دون هذا الرسول بل امنوا بجميع الرسل أولئك سوف يؤتيهم وجورهم اي ثوابهم والثواب العطاء العظيم من الدخول الجنان والنعيم العظيم لانهم امنوا بذلك نعم من فوائد الايه تحريم الكفر بالله ورسله ومن فوائد الايات تحريم التفريق بين الله ورسله ومن فواد الآيات وجوب الإيمان بجميع الرسل صح؟ نعم. نعم فلا يجوز أن تؤمن برسول دون رسول أصلا هو لو مؤمن بموسى لآمن بمحمد لأن موسى جاء ليبشر وعيسى جاء ليبشر ومحمد والتوراة والإنجيل موجود فيها التبشير والإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من عقاد أهل السنة والجماعة من عقاد المسلمين في الإمام بالرسل هو الإمام بجميع الرسل وأنهم بلغوا وادوا الأمانة آخرهم محمد أولهم نوح عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآيات أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع للآي اللي ذكرناه كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما جاءهم إلا رسول واحد أيضا حينما الإنسان يكفر بهذا الرسول هذا الرسول مثلا له مبدأ يقول بتوحيد الله وتحريم الشرك كأنه كفر بجميع الرسل لأن جميع الرسل يقولون نفس الكلام واضح؟ إيه هو حينما رد هذا الرسول لا لذاته لا بس لأنه يقول يدعو للتوحيد ويحرم الشرك, يحرم الشرك. فهذا أكيد سيكفر بمن؟ كل رسول لأن كل رسول يقول نفس الكلام لأن الرسل دعوتهم واحد وهي التعود ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنوا بالطغوة نعم ومن فوعد الآيات أن الله وعد بمن لم يفرق بين رسله بالأجر العظيم وفيها تمام منة الله على العباد حيث سمى الثواب أجرا وفي أثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم نكتفي بهذا نسأل الله الزوج أن يوفقنا وإياك المحب ويرضاه الله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم عن نبينا محمد